بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر ما ظننتم أ ن يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم ح ف و ن ه م الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا وغذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين ف ا ع ت ب ر و ا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ه عذاب النار ذلك بانهم شاءوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من ل ي ن ة أ و تركتموها ق ا ئ م ة على أ ص و ل ه ا ف ب إ ذ ن الله وليخزي الفاسقين وما أ ف ا ء الله على ربكم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلطه سله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا القربى موسوعه النابلسي و ن ا ب ل كي ل ا يكون د و ل ة بين ا ل أ ا ن ي ا ء م ن ك م وما ي ه أ ك واتقوا ل ل ر س و فاخذوه وما ف نهاكم عنه ن الله إ ن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أ خ ر ج و ا من من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ي ر س و ن الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون والذين تبوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا و ي ك ث ر و ن على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ ا خ و ا ن ن ا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك ر ؤ و ف رحيم أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا يقولون ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا من أ ه ل الكتاب لئن أ خ ر ج ت م لنخرجن معكم لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا النا الادبار ثم لا ينصرون لانتم أ ش د ر غ ب ة في صدورهم من الله ذلك ب أ ن ه م قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى م ح ص ن ة أ و من وراء جدر ب أ س ه م بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب أ ل ي م كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن فلما كفر قال اني بريء منك قال إ ن ي بريء منك إني منك اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في خ ا ل ت ن ظ ر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا ا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م أ و ل ئ ك هم الفاسقون لا يستوي أ ص ح ا ب ه م و أ ص ح اصحاب ب الجنة أ الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 هو الله الذي لا إ ل ه الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم